وصلى الله اليكم طويله الشيخ وسالم يقول هل ورد عن الشافعي رحمه الله ان من علم القله وصلى من حليفا وطلبت صلاته لان القله من علم الكعبه من خاف تصح صلاته البعيد الذي لا يرى الكعبه فيكفي solo un lugar de un centro y